أكلت لحوم, لحوم, لحوم البشر، والتي أقيمت في ملتقى ربيع إكلية الدعوية السابع ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات التي ينظمها المكتب التعاوني لدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمندوبية إكلية بمحافظة رابعة. ألقها فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي المستشار الأسري ومدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة. استهل الشيخ محاضرته بعد الحمد لله والثناء عليه. بوقفة مع قصة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمع محاضرنا حيث يقول يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه كان الناس يخدم بعضهم بعضا وكان لأبي بكر وعمر خادم في سفر قال له اصنع لنا إداما فنام رضي الله عنهما ونام الغلام استيقظ وإذا بالغلام نائم فقال أحدهما لصاحبه إن هذا لنؤوم يعني يحب النوم صيغة مبالغة إن هذا لنؤوم وفي رواية إن هذا ليوائم نوم بيتكم أي أنه ينام في السفر كنومه في الحضر سواء أيقظاه وقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك الطعام فذهب الغلام إلى رسول السلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وقال له ما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام قل لهما قد اعتدمتما يعني قد أكلتما الإدام فعاد الغلام إليهما وقال لهما ما قال صلى الله عليه وسلم فخاف وفزع وهرع من فورهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرسلنا اليك الغلام وقلت لهما قلت والله يا رسول الله ما طعمنا منذ أصبحنا يعني والله ما أكلنا شيء من الصباح فقال لهما صلى الله عليه وسلم بل اعتدمتما, بل اعتدمتما بلحم أخيكما ووالذي نفسي بيده إني لأجد لحمه بين أنيابكما بل اعتدمتما بلحم أخيكما ووالذي نفسي بيده إني لا أجد لحمه بين ثناياكما أو قال بين أنيابكما ماذا قال رضي الله عنهما إن هذا لنؤم كلمة ليست في ميزاننا بشيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليهما ومن هما أبو بكر وعمر ومن كأبي بكر وعمر في هذا الدين أي الحب قمتان عظيمتان من قمم هذا الدين وزراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبالرغم من هذا يغلظ عليهما صلى الله عليه وسلم ويزرهما وينهرهما ويقول لهما بل اعتدمتما بلحم أخيكما ووالذي نفسي بيده إني لأجد لحمه بين أنيابكما فقال رضي الله عنهما استغفر لنا يا رسول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ذكرتم بالله فانتهوا إذا ذكرتم بالله فانتهوا بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر ولذلك تذكر رضي الله عنهما وقال استغفر لنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل إياه يعني اذهب إليه استغفر منه تسامح منه ليغفر الله جل جلاله لكما ماذا قال أيها الأحبة إن هذا لنأوب إذن ماذا يمكن أن يقال للبعض منا أيها لحب ربما يجلسون في المجالس فيغتابون في المسلمين ويأكلون في لحومهم ويقومون من تلك المجالس كأن لم يفعلوا شيئا مذكورا كأنهم ما قالوا ولا فعلوا وفي الحقيقة أنهم قالوا ما لا يسرهم أن يلقوه في ميزانهم وفي ديوانهم يوم أن يلقوا ربهم في يوم القيامة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغلام المعلم الذي شرفه الله عز وجل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ونهل من علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتتلمذ في مدرسته وخرج معلما للأجيال يقول ابن مسعود كنا جروسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه آخر ما أكثر ما يتكرر هذا المنظر أيها الأحبة جلوس في مجلس في منتدى في ملتقى في أي مكان كان ويقوم أحد الجالسين فيقع فيه من لا زال جالسا يقول ابن مسعود فقام رجل فوقع فيه آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخلل قال مما والله ما أكلت لحماء قال تخلل لقد أكلت من لحم أخيك لقد أكلت من لحم أخيك هؤلاء أيها السادة هؤلاء هم أكلة لحوم البشر ربما البعض من الناس يصوم عن اللحم الحلال من الصباح إلى المساء طاع لله عز وجل جهد مشكور مذكور مذخور له عند ربه عز وجل لكنه للأسف الشديد يصوم عن اللحم الحلال وما زال يفري في اللحم الحرام يتكلم في الناس يطعن ويلعن ويغمز ويلمز ويستهزئ ويزدري ويسخر ويسب ويشتم وكأنه لم يفعل شيء وهذا ديوان أيها الأحبة سينشر بين يديه وميزان سيوضع بين عينيه في يوم القيامة فهو مبني على المشاحة بين الناس ترى يا معاشر السادة لو أن للكلمات الشائنة القبيحة رائحة إذا خرجت من أفواهنا ارتفعت بها الرائحة الكريهة هل يمكن أن نحتمل بعضنا البعض في بعض المجالس؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت رائحة كريهة صعدت رائحة أزكمة عنوف فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الرائحة؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذه رائحة الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم أسائلكم بالله لو أن لكل كلمة شائنا قبيحة خرجت من أفاين رائحة قبيحة هل يمكن أن نحتمل بعضنا البعض في بعض المجالس أو بعض الأماكن لا والله إذن أيها الأحبة القضية في غاية الخطورة والأهمية عندما جاء ماعز الأسلامي رضي الله عنه إلى النبي الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه قال له يا رسول الله طهرني من الزنا فإني قد زنيت أشاه عنه صلى الله عليه وسلم بوجهه ذات اليمين فجاء معز رضي الله عنه من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذات يمينه قال يا رسول الله طهرني من الزنا فإني قد زنيت التفت عنه صلى الله عليه وسلم ذات الشمال فجاء معز رضي الله عنه من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من ذات يساره يا رسول الله طهرني من الزنا فاني قد زنيت التفت عنه صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وقال له يا رسول الله طهرني من الزنا فاني قد زنيت أقر على نفسه بأربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه استنكهه يعني شم رائحته هل شرب الخمر هل يعي ما يقول هل يدرك أن العقوبة الشرعية لمثل هذا الاعتراف أن يرجم بالحجارة حتى الموت فقام إليه رجل استنكهه اشتم رائحته ثم قال يا رسول الله والله ما شرب الخمر والله ما شرب الخمر إذن هو يعيما يقول يدرك بماذا يتفوه سأل صلى الله عليه وسلم أعاقل هو هل هو مجنون هل في عقله شيء فرد الصحابة برد واحد والله إنه لمن أعقل رجالنا هو رجل عاقل بل بكامل قواه العقلية أيها الحبة هو رجل عاقل أتدرون لماذا؟ لأنه يريد أن يقف بين يدي الله في يوم القيامة بصحيفة نقية من كل خطية يريد أن يتنقى وأن يتبرى من ذلك الذنب حتى لا يأتي به في ميزانه وفي ديوانه يوم أن يقف بين يدي ربه الذي يعلم سره ونجواه مبتداه ومنتهاه ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن هذا هو العاقل حقا وصدقا أو تدرؤن يلحب من المجنون؟ المجنون الذي يتقحم هذه المعاصي ثم لا يستحي من الله المجنون هو الذي لا يبالي بنظر الله عز وجل له المجنون هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ومن حي إلى حي ومن بيت إلى بيت ليجترح هذه المعاصي وليفعل هذه الخطايا وليقع في هذه الرزايا هو ذا هو المجنون هل يعتقد أن الشهوة والنزوة ستنتهي بانتهائها؟ لا والله بل هي مدونة مسطرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها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 هي الابتسامة والكبيرة هي الضحكة الله أكبر ابتساماتنا ضحكاتنا حركاتنا سكناتنا كلماتنا مدونة ومسطرة نعم ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله يا ويلتا ضج إلى الله من الصغائر قبل الكبائر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة بل إن الله جل جلاله يقول سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر أي مسطر ومدون ومسجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذن الإحصاء والكتابة لكل أقوالنا لكل حركاتنا لكل سكناتنا مدونة ومسطرة في ذلك الكتاب الذي لا يغادر الصغائر قبل الكبائر إذن هذه قضية ينبغي أن تكون أيها الحبة على جانب عظيم من الأهمية عندنا جميعا أن نتبر من سيئاتنا أن نتوب إلى الله أن ننقي تلك الصحائف والدواوين مما خط فيها من خطايا وأن نقف بين يدي الله عز وجل وقد تهيأنا للعرض الأكبر عليه سبحانه وتعالى يقول عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية يقول الفضيل رحمه الله تعالى إنما خف الحساب على أقوام في يوم القيامة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا محاسبة الشريك الشحيح وإنما ثقل الميزان والحساب عليهم في يوم القيامة لأنهم تركوا الدنيا هكذا سبهللا فحسبتم أن مخلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله تنزه الله تقدس الله جل جلاله إذن أماعز أيها الحب عاقل أم مجنون رد الصحابة والله يا رسول الله إنه لمن أعقل رجالنا بعد ذلك أيها الحب أمر صلى الله عليه وسلم بأن يشد عليه الوثاق وأن يرجم بالحجارة حتى الموت فما كان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن امتثلوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فابتدر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يرجم بحجارة وهذا بعود وهذا بسهم حتى تألم من حرارة الحجارة في ظهره فما كان منه رضي الله عنه إلا أن جد وسعى وهرب فلحق به عبد الله بن أنيس بوظيف بعير ورماه به فسقط فاجتمع الصحابة عليه فرجموه حتى قضوا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر ويقول هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه هل لا تركتموه كان من هؤلاء الناس أيها الحب رجلان تأملوا هذا الموقف وهذا شاهدنا كان في الناس رجلان قال أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا ما زال الله يستره وما زال بنفسه حتى رجم رجم الكلب من سمع هذه المقالة ويا بئسة المقالة محمد صلى الله عليه وسلم سمع هذه المقالة من هذين الرجلين فنظر إليهما نظر المغضب ثم أشاح بوجهه الشريف عنهما وهذه عقوبة نبوية من خير البرية صلى الله عليه وسلم إعراضه تربية إشاحة بوجهه عنهما عقوبة ثم ابتدر صلى الله عليه وسلم يمشي فلحق به الصحابة وإذا به يقف صلى الله عليه وسلم فعلم وقف وقف في ده أبي وأمي ونفسي على جيفة حمار ميت شائل برجله. لكم أن تتصوروا المنظر وتتخيلوا المشهد وتتخيلوا الرائحة وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال أين فلان وفلان فقال ها نحن ذان يا رسول الله وإذا بهما هما فقال لهما صلى الله عليه وسلم كلا قال غفر الله لك يا رسول الله أمن هذه نأكل من هذه الجيفة من هذا نأكل قال كلا لما أكلتما من اللحم أخيكم آنفا أشد من هذا ووالذي نفس بيده إنه لا ينغمس في نهار الجنة الساعة الساعة هذا الجزاء الأوفى من ربنا جل جلاله لما جزاء توبته وأوبته ورجوعه وصدقه مع ربه سبحانه وتعالى أما العقوب لهذين الرجلين اللذين قالا انظر إلى هذا ما زال الله يستره وما زال بنفسه حتى رجم رجم الكلب قال لهما كلا لما أكلتما من لحم أخيكما آنفا أشد من هذا هل تأملتم أيها الحبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين إنها قضية أيها الحبة نحن نتغافل عنها أو نغفل قضية في غاية الخطورة أن نشتغل بذنوب الناس وبعيوب الخلق ونغفل عن ذنوبنا وعيوبنا وما فينا من أحد إلا وله ذنوب وعيوب من ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما من حديث عبد الله بن عباس في أبي داوود وفي غيره بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم اللهم انتغفر تغفر, تغفر جما وأي عبد لك لا ألمه يعني وأي عبد فينا لم يلم بذنب أو يقع في خطيئة أو يلج في معصية أو يجترح ذنب كلنا والله ذاك الرجل فمستقل منه ومستكثر إذا لماذا نشتغل أيها الأحبة بعيوب الناس ولا نشتغل بعيوبنا نحن لماذا لا نشتغل بآخرتنا بما أمرنا الله جل جلاله من التزود من أعمال البر والتقوى حتى يرضى سبحانه وتعالى لماذا اشتغلنا بالناس وغفلنا عن أنفسنا أي ولا لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وإن عينك أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعينوا فكما أن في الناس عيوب أنا كذلك في عيوب وكما أن لعيون أرى بها عيوب الناس كذلك للناس عيون يرون بها عيوب وذنوب ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلماذا لا ترضى في نفسك أن يتكلم فيك أو أن يطعن فيك أو يستهزأ بك وترضى بذلك الصنيع أنت تقوم به في الناس لماذا هذا؟ أليس هذا من تلبيس إبليس أيها ولحبه أليس هذا من حفر الشيطان حتى نقع في المعاصي وبعد ذلك ربما نعرض أنفسنا لعقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه للحبيبة الغالية لعائشة رضي الله عنها التي هي أحب الناس قاطبة إلى قلبه صلى الله عليه وسلم يقول لها عندما قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها هكذا أشرت بيدها ما تكلمت بلسانها يعني قصيرة فقال لها صلى الله عليه وسلم لم يجاملها قال لها يا عائشة لقد قلت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وفي رواية لأنتنته هي في الحقيقة لم تتكلم وإنما أشرت بيدها انظر إلى تشديده صلى الله عليه وسلم مع عائشة لقد قلت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وإنما قالت حسبك من صفية أن هكذا بل إن زينب أي والحبة بنت جحش رضي الله عنها عندما قال لها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أفقري صفية بعيرك يعني صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت من أجود نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لها بعير ممتاز لكنه حرن في وادي من الأودية ولم يتحرك وزينب رضي الله عنه كان عندها أكثر من راحلة فقال لزينب أفقري صفية بعيرك يعني يعطيها بعيرك سل فيها فوقع ما وقع من الغير في قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يلومهن في محمد عليه الصلاة والسلام فقالت قالت زينب أنا أفقر يهوديتك هي صفية كانت يهودية ثم أسلمت وتزوجها صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها فقالت أنا أفقر يهوديتك ماذا فعل بها صلى الله عليه وسلم هجرها أربعة أشهر أربعة أشهر أيها الأحبة ما وطئ لها فراشا لأنها قالت هذه الكريمة مع أن زينب رضي الله عنها من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما شهدت بها عائشة رضي الله عنها حتى تقول في كما في البخاري في حالة الإفك وكانت تساميني في قلب النبي عليه الصلاة والله يعني توازيني أو تساويني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمته لكنه لم يجاملها ولم يداريها وأغلظ عليها وهجرها أربعة أشهر تقريبا ثم بعد ذلك عاد إليها صلى الله عليه وسلم بعد أن تابت وأنابت إلى الله جل جلاله لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم هذه المادة من لسانها مباشرة نحن نريد أيها الأحبة أن نربي أنفسنا بمثل هذا إذا ما تكلمت في مسلم عاقب نفسك أولاً بادر إلى التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم على هذه الخطيئة فهذه الكلمة ستراها يوم أن تلقى الله في يوم القيامة فماذا تقول لله ما عذرك ما حجتك يوم أن تقف بين يدي الله وهذه الكلمة في ميزانك وفي ديوانك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يروي لنا قصة الإسراء والمعراج في تلك الحادثة العجيبة الغريبة التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يقول صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل تأملوا الصورة تخيلوا المشهد أناس لهم أظافر من نحاس يخمشون الوجوه والصدور تخيل الصورة من هؤلاء يا جبريل قال جبريل هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام العبيد فكما أنهم كانوا في الدنيا يجرحون في سمعة الناس ويخمشون فيهم ويتكلمون فيهم ويتعرضون لأعراضهم كان هذا الجزاء في قبورهم يا إخواني يعذبون وهذه صورة من صور عذاب القبر لهم أظافر من نحاس يخمشون الوجوه والصدور أرأيتم العقوبة الفضيعة يا إخوان أرأيتم النهاية المأساوية لمن تجرى على الطعن في المسلمين والغمز فيهم واللمز لهم والتعدي على عراضهم نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم ينادي أولئك الذين اشتغلوا بهذا عن أنفسهم قال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تقع في أعراضهم ولا تتتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة عبد مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعد داره فضحه ولو في قعل داره إذن نحن في حاجة أيها الحبة أن نشتغل بألسنتنا بالذكر والتسبيح والتحميل والتهليل والأمر بالمعروف والنهي المنكر والنصيحة وقول الخير والدعوة إلى الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأقوال التي يسرنا أن نراها يوم أن نلقى الله جل جلاله في يوم القيامة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه والله ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان هذا لسان يا أخوان صغير الجرم لكنه عظيم الجرم الرجل يقول بالكلمة لا يبالي بها لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم سبعين خريفة كلمة واحدة يهوي بها في النار ويكتب له العذاب بها سنين عددا في قبره ويوم بعثه ونشره سبحان الله ما هي لذة الكلام الحرام يا إخواني حتى نعرض أنفسنا إلى سخط الله عز وجل علينا لماذا يا أيها الحبة لا نشتغل بما يقربنا من ربنا عوضا عن نشتغل بما يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى محاضرة الأسبوع. الأسبوع أحبتنا الكرام الآن زلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي المستشار الأسري ومدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة بعنوان أكلة لحوم البشر حيث تناول الشيخ في بداية محاضرته خطورة وعظم أمر الغيبة وأهمية محاسبة النفس والبعد عن هذه الكبيرة كما وقف مع بشاعة تصوير حال المغتاب بأكل الميتة وبيان خطورة وشدة العقوبة الأخروية وبعد أحبتنا الكرام يواصل الشيخ عبداللطيف الغامدي محاضرته ببيان سبل وطرق الخلاص من هذا الداء الخطير حيث يقول فضيلته إذن ما هو الحل؟ ما هو وجه الخلاص؟ ما من من أحد أيها الحبة إلا وقد جره الشيطان بلسانه أين الحل؟ هل من سبيل إلى النجاح؟ نعم والله أول سبيل أيها الحبة أن نتوب إلى الله أن نندم على ما فرطنا في جنب الله أن نتحسر على أننا عصينا الله جل جلاله بهذا الذنب وهذه الخطيئة فالغيبة هي معصية لله جل جلاله قبل أن تكون أذية للمؤمنين ومن العجب العجاب أيها الأحبة أن البعض من الناس قد سلم اليهود والنصارى من لسانه ولم يسلم منه إخوانه في الإسلام بل ربما لم يسلم منه القرابة والأحبة اشتغل بهم ذنما وقدحا وسبا وشطما ولعنا وطعنا وازدراءً وسخريةً فيا سبحان الله ألا يعلم أنه سيلقى الله في يوم القيامة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون إنه موقف لا بد منه ولا مفر عنه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون استشعار أيها الحبة أن نسلقف بين يدي الله هذا من أعظم ما ينجينا بإذن الله عز وجل من مصاخط الله جل جلاله الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان إذا أصبح الصباح أيها لحبه استشعر أن معه ملائكة يكتبون ويستنسخون فإذا أصبح الصباح استيقظ قال بسم الله اكتبوا يا ملائكة الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يبتدئ نهاره بذكر الله جل جلاله، وهكذا يستمر في الذكر والتسبيح والتحميد، بل عندما جاءت إليه بنية من بنيات الصغار وكان يجلس إلى إخوانه في الله، قالت هذه البنت الصغيرة الغير مكلفة يا أبي ذلني أن أذهب أن ألعب، يعني تتساءل تتجاوز منه تريد أن تذهب أن تلعب. فقال اذهبي يا بنيتي فقولي خيرا فذهبت ثم عادت يا أبتي ائذنني أن أذهب أن ألعب فقال اذهبي فقولي خيرا فذهبت ثم جاءت يا أبتي ائذنني أن أذهب أن ألعب فقال الطلاب لشيخهم ولم منعتها هل في لعبها حرام طفلة صغيرة غير مكلفة فقال لا والله ليس ذاك بحرام لكن ماذا أقول لربي عندما ألقاه وأجد في ديواني اذهبي إلعبي ماذا أقول لله أمرها باللعب مع أن هذا الأمر حلال وجائز ولا ضير فيه بل هو مستحب لكن يا إخواني يريد أن يطهر ديوانه من كل كلمة ربما لابد له من المعذار بين يدي الله منها هكذا يحاسبون أنفسهم يا إخواني ما يتكلم بالكلمة إلا وهو يزنها بميزان عقله وقلبه أي سر ينأراها إذن يقولها ستأتي بالويل في الدنيا والآخرة لا والله لا تخرج بحول الله جل جلاله والكلمة لك حتى تخرج من فيك تصبح عليك وما أسهل أن تكون عاقلا لكن بعد فوات الأواء عندما تخرج الكلمة القبيحة من سب أو شتم أو ذم أو غير ذلك تندم لكن خرجت هل كان هذا من قبل أن تحاسب نفسك إذن أول أمر يجب على كل واحد فينا أن يتوب إلى الله أن يصلح ما بينه وبين الله أن يندم على مجترح أن يتحسر أن يتفطر هذا القلب على تلك المعاصي تلك الكلمات المحرمات التي خرجت من فمه هذا أول شيء ويعزم ويجزم ألا يعود إليها ولو مزق كل ممزق. ينوينية صادقة عازمة جازمة في هذه الساعة ألا يعود إلى كلمة حرام ما يطعن في مسلم ولا يغتاب مؤمن ولا يقدح في عبد صالح أبداً يلجم هذا اللسان ينوينية صادق من هذه الساعة. الأمر الثانية ولحبه أن يفعل كما فعل عُلبة ابن زيد. أَوَ تَدْرُونَ مَا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدَ أَيَّ وَلَحِبَّةٌ أمر الله جل جلاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة أن ينفق في سبيل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فابتدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يتنافسون في الخير يتسابقون إلى العمل الصالح يبذلون من أموالهم الرجل الغني جاء بالمال الكثير الرجل الفقير جاء بالمال اليسير حتى أن الرجل ربما كان يأتي بملء الكف من الإقطي أو التمر أو الشعير ومن الصحابة أيها الأحبة من كانوا لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا لا قنطارا ولا قطميرا ومنهم علبة بن زيد أراد أن يبذل كما بذل الناس ما استطاع ليس في يده شيء ممحل فقير أو تدرون ماذا صنع أيها الحبة كان ممن قال الله عز وجل فيهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا ذهب إلى رحله وإلى بيته وأخذ يبكي وقام في ظلمة الليل يصلي ويدعو ربه وكان من دعائه أن قال اللهم إنك لم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه ولم تجعل في يدي ما أتصدق به اللهم فإني لا أملك إلا عرضي وهو موضع المدح والقدح اللهم فإني لا أملك إلا عرضي فمن تعرض لي في عرضي أو مالي أو ولدي أو جسدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه دعا وبكى واختلطت تلك العبرات بتلك العبارات وانتهى الليل وولد الفجر سطع الضياء وحل النور وذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا معي هذا المشهد وتصوروا هذا المنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما يفرغ من صلاته ثم يقوم ينظر يتصفح وجوههم ينظر في وجوههم ثم يقول صلى الله عليه وسلم من تصدق منكم الليل بصدقة؟ لا مجيب من تصدق منكم الليل بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة بصدقه لا مجيب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم قم يا علب ماذا قلت إن هو إلا وحي يوحى. قال والله ما قلت ولا فعلت إلا أني ذهبت إلى بيتي وبكيت وصليت وقلت اللهم إنك لم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه ولم تجعل في يدي ما أتصدق به. اللهم فإني لا أملك إلا عرضي فمن تعرض لي في عرضي أو مالي أو ولدي أو جسدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما هو القمر ثم قال صلى الله عليه وسلم بخ بخ والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة كتبت في الصدقة المقبولة عند الله جل جلاله والله إذا قبل القليل جاز بالكثير سبحانه وتعالى بخ بخ والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المقبولة عند الله عز وجل فأيكم يا عباد الله علبة بن زيد في هذه الليلة أيكم يسامح ويغفر ويتجاوز ويعفو عن كل من تعد عليه أو تعرض له أو أساء إليه ويقول يا ربي من أجلك أنت وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم قلوا بلى والله إذن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعفوا يعف عنك سامح يسمح لك تجاوز يتجاوز عنك ابدأ بهذه الخطوة هذه الليلة قل يا رب من تعرضني من أساء إليه من تعدى علي من اغتابني من بهتني من ظلمني من كهرني من نهرني من زجرني من آذاني يا رب هذه الليلة ليلة العفو والمسامحة يا رب أنا أسمح من أجلك لتسامحني يا رب أنت العفو الكريم الغفور الرحيم أنا أعفو لتعفو أنا أسامح لتسامح أنا أتجاوز لتتجاوز لتتا... عني والله لا تقول هذا ولا تفعل هذا صادقاً إلا ويجازيك مولاك سبحانه وتعالى بما لا يخطر لك على... على بال من خير كثير منه سبحانه وتعالى من تقرب لي شبر تقربت منه ذراع ومن تقرب إلي ذراع تقربت منه باع ومن جاءني يمشي أتيته هرولة جواد كريم رحيم حليم سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحلم الحلماء سبحانه وتعالى وأكرم الكرماء جل جلاله جواد يحب الجودة ويحب الأجواد كريم يحب الكرم ويحب الكرماء عفو يحب العفو إذن فرصة لك يا عبد الله ليعفو الله ليتجاوز مولاك عنك أنت أعفو عن من ظلمك عن من تعد عليك عما نتكلم فيك عما يغتابك أو بهتك أو طعن فيك ابدأ بالخطوة الأولى وأبشر بالخير من ربك سبحانه وتعالى الذي عودك ورباك بالخير جل جلاله ومن الحلول المهمة أيوة حبه والخطوات المباركات التي لا بد منها لمن وقع في الغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك أن يتسامح ممن اغتابه أو بهته أو طعن في أن يذهب إليه وأن يتسامح منه لأن هذا محض حقه بعد حق الله جل جلاله وهذا ديوان لي والحب مبني على المشاحة في يوم القيامة فالذنوب في يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان الشرك وهذا الذي لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الديوان الثاني والحب هي الذنوب التي بينك وبين الله جل جلاله وهذه مبنية على المسامحة ونحن نحسن الظن بربنا ونكثر الطمع في كرمه وجوده سبحانه وتعالى ليس لنا إلا الله من ندعو وهو الإله المعبود من نرجو وهو الإله المقصود سبحانه وتعالى من لنا غير ربنا جل جلاله يغفر لنا ويتجاوز عنا؟ الديوان الثالث هو الذنوب بين الناس أيها الأحبة وهذه مبنية على المشاحة في يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات والسيئات يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة أتدرون من المفلس؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحاج وحسنات إذا ما المصيبة هذه خيرات هذه حسنات هذه مكاسب هذه أرباح المصيبة تأتي بعد ذلك قال ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ من مال هذا فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى فلا يبقى له حسنة فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار شتم هذا تكلم في هذا طعن في هذا اغتاب هذا اشتفى من هذا ديوان مبني على المشاحة حقوق والمقاصف يوم القيامة يوم يقتص للشات الجلحاء من القرناء وللذرة من الذرة الذرة يا أخوان تقتص من الذرة في يوم القيامة بما ظلمتها في الدنيا فما بالكم بالناس قضية في غاية الخطورة أيها الأحبة ربما يحول بينك وبين دخول الجنة حسنة وربما يتسبب في دخولك الجنة بعد رحمة الله حسنة ودخول الجنة برحمه الله لكن الرقي في منازلها والعلو في درجاتها على قدر الأعمال الصالحة فمن زاد من خير زاد الله له في كل خير ويوم القيامة يوم التغابن يوم الحسرة سيغبن الإنسان على ما فرط في جنب الله وعلى ما اشترح من معاصي الله عز وجل لأن الذنوب خسارة والحسن والاعمال الصالحة حسنات وربح وتجارة مع الله لن تبور ولن تخسر ولن تكسد إذن يتسامح ممن اغتابه أو بهته أو طعن فيه أما إذا غلب على ظنه أن المساء تسامح منه سيعقب قطيعة أو عقوبة أو هجران أو غير ذلك فهنا في هذه الحالة لا يذهب لا يتسامح منه وإنما يدعو له بخير ويتصدق عنه ويذكره بخير إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ويذب عن عرض أخيه المسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجه نار جهنم يوم القيامة أنت في مجلس في مكان مع أصحابك مع أهلك مع إخوانك مع أصحابك مع عامة الناس وتكلم في مسلم طعن فيه فقمت وقلت اتق الله لا نعلم عن فلان إلا خير تذكره بخير تذب عن عرضه بمثل هذا الفعل الذي هو في أنظارنا صغير حقير ليس بشيء تذب عنك نار جهنم يوم القيامة رأيتهم يا إخواني الكرم والجود؟ أنت عندما تذبح عن عرض المسلم يا أخي لا بد أن تعلم ما هي قيمة المسلم عند الله؟ يا إخواني هذا المسلم الذي نغتابه أو نطعم فيه له كرامة ومكانة عند الله جل جلاله. لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل عبد مسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة وهو يطوف. فنظر فيها صلى الله عليه وسلم وقال ما أعظمك ما أعظم حرمتك وللمؤمن عند الله أعظم حرمة منك هل تأملتم من قيمة المسلم يا أخواني عند الله عز وجل أهذا يتعدى عليه أهذا يخدش أهذا يلمز أهذا يغمز فيه أي ولا ربما أنت تزدري من هو خير منك عند الله جل جلاله ربما أنت تحتقر من له المنزل العليا عند رب البرية سبحانه وتعالى ربما يكون هذا الذي أنت تحتقره ولا تراه شيئا مذكورا له المقام الكريم عند ربنا الرحيم سبحانه وتعالى فيا سبحان الله كيف هو الحياء من الله يوم أن تلقاه في يوم القيامة ماذا ستقول لنفسك عندما تغبن عندما ترى ذلك الذي كنت تحتقر أو تزدرى، وهو يرفع في درجات الجنة وأنت في مقام أدنى منه ماذا ستقول لنفسك ما هو جوابك ما هي حجتك بين يدي الله عز وجل إذا جئت بالديوان وفيه هذه الخطايا والذنوب الغيبة النميمة السخرية الاستهزاء غير ذلك من هذه الكلمات التي للأسف الشديد أيها الحبة البعض منه يقول بها لا يبالي وللأسف أصبحت يا إخواني فاكهة المجالس ربما لا يخلو منها مجلس إلا ما شاء الله جل جلاله وربما يسلم عامة الناس لكن للأسف البعض من الناس اشتغل بالصالحين من عباد الله المؤمنين وهو لا يدري أنه يتقحم عقب كأود الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي من عاد لي ولياً فقد أذنته بالحرب ربما هذا الذي تحتقره أو تزدريه ولي من أولياء الله ربما يرفع عليك يديه بالدعاء فتهلك تخسر الدنيا والعقبة ابن سيرين رحمه الله تعالى يا إخوان وكان من علماء الأمة وأتقيائها وجه كان من أغنى الناس في الدنيا يا أخواني في زمانه فافتقر وأمحل من المال وبعد أربعين سنة يا أخواني يقول والله إني أعلم لماذا افتقرت لماذا افتقرت يا ابن سيرين؟ يقول لأني قلت قبل أربعين سنة لرجل يا مفلس قبل أربعين عاما يا أخوان يا مفلس لمسلم، فماذا أعقبه ذلك أصبح هو من المفلسين وكان من أغنى الناس في زمانه وفي عصره ومصره يا إخوان الكلام ترى ليس كما يقول الناس ليس عليه جمرك لا القضية أخطر وأكبر الكلام عليه ملائكة يكتبون ويكفينا يا إخوان أن الله جل جلاله ينظر إلينا ويسمع منا سبحانه وتعالى عندما نتكلم بالطعن في المسلمين وقد حرم ذلك علينا الآن يا أخواني أنا ما أستطيع أغتاب أي واحد من الناس وهو يسمعني بل لو علمت أن أحد الجالسين سينقله الكلام لن أتكلم أستحي منه أخاف منه سبحان الله أنا عندما أغتاب يا أخوان وأطعن الله بكبريائه وجلاله وعظمته وسؤدده يسمعني ويراني ويطلع علي، فالله أحق أن يستحيى منه سبحانه وتعالى والله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري سبحان من وسع سمعه الأصوات الله سميع يا أخوان سميع بصير عليم خبير رقيب شهيد لا تغيب عنه غائبة لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده جل جلاله سبحان من وسع سمعه الأصوات إن كنت في حجرتي وجاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل رسول الله في زوجها أو سفن الصامت تقول عائشة فكنت أسمع طرفاً من قولها وطرفاً لا أسمع وهي في حجرتي فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله يسمع يا أخوان الله يعلم جل جلاله الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى إذن لماذا نجعل؟ الله جل جلاله أهون الناظرين إلينا أهون المطلعين علينا نستحي من المخلوقين نخاف من البشر نرهب من العبيد ونغفل عن ربنا سبحانه وتعالى ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والثموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركوا إذن يا إخواني عندما تريد أن تتكلم بالكلمة أذكر سمع الله تريد أن تغمس بعينك أو بلسانك أو بيدك أذكر رؤية الله فإن الله يراك ويطلع عليك ولا يخفى عليه شيء من شأنك سبحانه جل جلاله أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا وتجاوز عنا اللهم يا عفو عفو عنا ويا غفور اغفر لنا ويا رحيم ارحمنا ويا تواب تب علينا اللهم إنا نسألك من خير الأقوال والأفعال والمعتقدات والنيات لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم نجنا من سيئها لا ينجي من سيئها إلا أنت اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك واستقم بنا على طاعتك وسخرنا في مراضيك اللهم اغفر لكل من اغتابنا او بهتنا او طعن فينا او تعدى علينا اللهم اغفر وارحمه اللهم تجاوز بحلمك عنه اللهم انت اولى منا بالمغفره فاغفر لنا وسامحنا وتجاوز عنا اللهم اغفر لمن اغتبناه او بهتنا او طعنا فيه او اساءنا اليه اللهم اغفر وارحمه وتجاوز بحلمك عنه اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم تجاوز عنا اللهم إننا نسألك أن توفقنا لما يرضيك عنا اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لذرياتنا واغفر لإخواننا واغفر لأخواتنا واغفر لأعمامنا وعماتنا واغفر لأخوالنا وخالاتنا واغفر لجميع قراباتنا اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز بحلمك عنا أستر عوراتنا أم من روعاتنا تجاوز عن سيئاتنا اللهم لا تؤخذنا بما قلنا من سوء وتجاوز عنا يا كاشف السوء اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا آمناً مطمئنا رخاءً سحاءً بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام بهذا نصل لختام محاضرتنا والتي كانت بعنوان أكلة لحوم البشر والتي وقيمت في ملتقى ربيع كلية الدعوي السابع ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجريات بمندوبية كلية بمحافظة رابغ ألقاها فضيلة الشيخ عبدالطيف بن هاجس الغامدي المستشار الأسري ومدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة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 وقف الشيخ عبد اللطيف الغامدي مع سبل ووسائل علاج هذا المرض الخطير. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل راشد بن حمود الذروي الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع.